هُنَاذيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَوْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ هُوَ مَسِعُكُمْ مَتَاعَ الْحَسَنَةِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ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 الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من ذبذ في الارض الا علم الله مستها وَيَعْلَمُ مُستَقَرّهَا وَمُسْتَ دَهَا كلُلّ فيِي كِتَابٍِ مُبِين وَهُوََّذ خَلَقَ السَّمَاواسِ وَالأََّّ فيِي سِد تَتِ أي مِ وَكَانانعَشوه وَلَ المَ إِلَبلَل وَكُمْ أيكُمْ أَحسَن عملا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 116. معدودة ليقولن ما يحبثه 117. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَل إِن أَذَقنَإِسَانَ مِن رَرحمَةَُم مَّ نَزَعنَهاَا مِنهُ إِهُ لَا يَأُوسُم كَفُ وَل إِن أَذَ قنَاهُ َعم فَهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُو إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّأْفِرَةٌ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 مَنْ كَانَ يريد الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَطِّمْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَسْتَمِعُ مُشَاهِدًا مِنْهُ وَمَن قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً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 الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا رأي وَمَا نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأَعْمَى عَلَيْكُمْ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَن تُنْزِلُوهَا وَأَنتُمْ لها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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَن ذِخْرِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك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 قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ الْتَنَافُ فَأَكْثِرْ تَجْدِالَنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَسْعَيُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَحْذِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاء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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن قَوْمِكَ قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 قلَ إِ تَسْْخَو مِن النَّ فَإِنَّ نَصْحَمِنكُم كَمَا تَسْخَوُون فَسَووفَ تَعلمُونَ مَنْ يَأتِهِ عَزَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلبُ عَلَيْهِ عَزابُم مُقين حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ نُخَلِّ مَحْمَلًا فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ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 يا بُنَيَّ يَرْكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرين قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ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 وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ نَبِيِّي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال رب إني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 مَا عِشَ وَأُمَمٌ سُلِمَتْ عَتَهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إليك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ۖ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتكم سَنُبَيِّنُ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ واشهدوا أني بريء مما تشركون قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من ذلك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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أَلَئِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْفِيفٍ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 يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن م سودَ كَثرُ رََّهُ لَ بُع سَمود, سمود وَلَقدَد جاءت رُسلون إذه م بِبُشْر قَاوا سَسلام قَا فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ عِجْلٌ حَنِيف فَلَمَّا رَأَى اِذْ يَهُم لا تَصِلُ اِلَيْهِنَّ كَرِهُمْ وَاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة قَالُوا لا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلنا اِلَى قَوْمِ رُط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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا سين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 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُمْ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ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 فَعَلَىٰ فِي أَمْوَالِ مَا مَشَا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اِسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبْ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِبَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيذَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ نُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ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 وَلَمَّا جَاءَ آمَنُونَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخْذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ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 وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئساً ورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئساً رد ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 وَالِدِينَ فِيهَا مَا بَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ وأم الذين سعروا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمَسْكُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ تُصِيبُ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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكه النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ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 وَتَظُنُّونَ إِن مَّن تَظُنُّونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا